على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسك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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْطَلَقُوا إِلَى أَهْلِهِمْ طَلَبُوا فَكَّهُمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ وَللُونَ وَمَا أَرْسَلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ تُوبَىٰ إِلَى الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ